معروفان عند أهل العلم أحدهما أن المراد بها زكاة الأموال وعزاه بن كثير للأكثرين الثاني أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك والمعاصي بالإيمان بالله وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام وعلى هذا فالمراد بالزكاة كالمراد بها في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقوله قد أفلح من تزك وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقوله خيرا منه زكاه الآية وقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة على أحد التفسيرين وقد يستدل لهذا القول الأخير بثلاث قراءه الأولى أن هذه السورة مكية بلا خلاف والزكاة إنما فرضت بالمدينة كما هو معلوم فدل على أن قوله والذين هم للزكاة فاعلون نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة فدل على أن المراد به غيرها القرينه الثانية هي أن المعروف في زكاه الأموال أن يعبر عن أدائها بالإيتاء كقوله تعالى وآت الزكاة وقوله وإيتاء الزكاة ونحو ذلك وهذه الزكاة المذكورة هنا لم يعبر عنها بالإيتاء بل قال الله تعالى فيها والذين هم للزكاة فاعلون فدل على أن هذه الزكاة أفعال المؤمنين المفلحين وذلك أولى بفعل الطاعات وترك المعاصي من أداء المال الثالثة أن زكاه الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة من غير فصل بينهما كقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذه الزكاه المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر الصلاة بجملة والذين هم عن اللغو معرضون والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين هي ذات النصب والمقادير الخاصة وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال التي تزكى بها النفوس من دنس الشرك والمعاصي بأن لو حملنا معنى الزكاة على ذلك كان شاملا لجميع صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة فيكون كالتكرار معها والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره كما تقرر في الأصول وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة الآية والذين قالوا هي زكاة الأموال قالوا فاعلون أي مؤدون قالوا وهي لغة معروفة فصيحة ومنها قول أمية بن أبي الصلد المطعمون الطعام في السنة الأزمة والفاعلون للزكوات وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري بمعنى التزكية للمال لأنها فعل المزكي كما هو واضح ولا شك أن تطهير النفس بأعمال البر ودفع زكاه المال كلاهما من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الجنة وقد قال ابن كثير رحمه الله وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة النفس من الشرك والدنس إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس والمؤمن الكامل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 ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم أي من اللواط والزنا ونحو ذلك وبين أن حفظهم فروجهم لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين والمراد به التمتع بالسراري وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه وأن من ابتغى تمتعا وراء ذلك غير الأزواج والمملكات فهو من العادين أي المعتدين المتعدين حدود الله المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وهذا الذي ذكره هنا ذكره ايضا في سورة سأل سائل لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أيها المستمع الكريم بقيت لحديثنا بقية نستكملها في لقائنا القادم إن شاء الله أما الآن فنستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته